من مختصر الإمام خليل ابن إسحاق في فقه الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع ونتناول في هذا الدرس ما تدرك به الصلاة وصلاة أصحاب الأعذار وأوقات النهي عن التطوع وبعض الأحكام الأخرى فنقول وبالله التوفيق إن المصنف رحمة الله عليه بعد أن فرغ من الكلام عن المواقيت وأقسامها فيما يختص بالصلوات الخمس تكلم عما تدرك به الصلاة في هذه الصلوات ثم عقب ذلك بالكلام عن أحكام متعلقة بصلاة أصحاب الأعذار فقال رحمة الله تعالى عليه وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر والمعذور وغير كافر يقدر له الطفر وإن ظن إدراكه ما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء او ذكر ما يترتب فالقضاء واسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدركة وامر صبي بها لسبع وضرب عليها لعشر سبق الحديث عن اقسام الوقت الى وقت اختيار ووقت فضيلة ووقت ضرورة وحين يتكلم مصنفنا رحمه الله عما تدرك به الصلوات فإنه يشير إلى الجزء الأخير من الوقت الذي لا يسع المكلف فيه إلا أن يدرك الصلاة أو لا يدرك وذلك كله واقع في وقت الضرور فقال رحمه الله إن الوقت في صلاة الصبح تدرك فيه صلاة الصبح بركعة واحدة بسجتيها وكذا الحال في بقية الصلوات وعليه فإن من صلى ركعة بسجدتيها آخر الوقت والباقي بعد خروجه فهو بذلك قد أدرك الصلاة قال الإمام الحطاب رحمة الله تعالى عليه مشيرا لصلاة الصبح الصبح تدرك في الوقت بمقدار رقعة تامة فإذا أدرك منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت ولا تدرك بأقل من ركعة وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وقال أجهب لا يشترط إدراك السجود بل يكفي إدراك الركوع والخلاف مبهني على فهمهم من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك والحديث هنا بصفة العموم فيمكن سحبه على كل الصلوات أما الحديث الدال على الإدراك في صلاة الصبح فهو ما رواه الشريخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والدليل على أن الأقل من الركعة لا يعتبر صاحبه ممن أدرك الصلاة هو المفهوم المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة هذا منطوق الحديث مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لا يعد مدركا وستشكل على المسألة ورود بعض الأحاديث التي فيها من أدرك سجبة مثل حديث البخاري عن أبي عريرة رضي الله عنه وأرضاه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 بأن السجدة هنا يراد بها الركعة وليس المراد بها مطلق السجدة حيث نص على ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني وغيره رحمة الله عليه والمراد على كل حال للسجدة هي الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها السجود ومن هنا كان إطلاق اسم السجدة عليه ونأخذ مثالا توضيحيا لمسألة صلاة الصبح. فلو أن مرأة توقف عنها الحيض قبل طلوع الفجر بوقت كاف للاقتسال فيه وإدراك ركعة فإنها يجب عليها حينئذ صلاة العشاء لماذا؟ لأن الوقت أدركها أو وقع لها ذلك قبل طلوع الشمس وركعة واحدة بالقدر الذي تغتسل فيه وتصلي ركعة فالصبح حينئذ واجبة عليها يعني عندها الآن وجوب يتعلق لصلاة العشاء وعندها وجوب يتعلق بصلاة الصبح وهذا هو مراده بقوله وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل معناه إن ما هو أقل من الركعة لا يعد الإنسان به مدركا لصلاة الصبح ومعنى قول المصنف والكل أداء أن من أدرك هذه الركعة من الوقت فإن كل ما فعله أداء سواء الذي فعله داخل الوقت هو الركعة أو الذي فعله خارج الوقت بمعنى إن الإنسان لو فعل جزءا من الصلاة وليكن ركعة في داخل الوقت ثم خرج عليه الوقت وهو يصلي وصلى بقية الركعات في آخره أو خارجه فإن الكل هنا هنا يعتبر أداء يقول الإمام الخرشي رحمة الله عليه إنه إذا صلى من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وكمل الباقي بعد خروج الوقت فإن الكل أداء وعلى هذا لو حاضت امرأة في الركعة الثانية مثلا سقطت عنها تلك الصلاة لأنها حاضت في الوقت وكذلك لو أغمي على شخص فيها وكذلك لو اقتدى شخص به في الركعة التي بعد الوقت فلا يصح الاقتداء لأن نشترط الموافقة في الأداء والقضاء فصلاة الإمام كلها أداء وعكس صلاة المأمور كل هذا يتعلق بصلاة الصبح فما الحكم إذن في الصلوات المشتركة. الصلوات المشتركة يرون أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء من الصلوات المشتركة بناءا على أن القائلين بالاشتراك قالوا أن الظهر والعصر يشتركان والمغرب والعشاء يشتركان فالظهر تشترك مع العصر في آخر الوقت ويطلق عليهم الظهران والمغرب والعشاء تشتركان كذلك ويطلق عليهم العشاءان. وهذه هي إطلاقات شائعة عند العرب فيسمون الشيء باسم الأقرب منهما, منهما. أو باسم الأغلب والأعام منهما فيقولون العمران والقمران والنيران والظهران والأبيضان والأسودان ونحو ذلك المصندفون يرحمه الله يشير إلى أن الظهرين والعشائين يدركان معا لفضل ركعتنا عن الأولى بمعنى يدركان بالقدر الذي تؤدى فيه الأولى منهما فإن فضلت عنها ركعة أدركتها وإن لم تفضل ركعة اختصت الأخيرة ببقية الوقت الحاضر وذكر وسيذكر المصنف بعد ذلك طائفة من الأنسلة التي تتعلق بالمسافر ونحو ذلك وعليه فتدرك المشتركتان وهم الظهران والعشاءان في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى وهذا عند مالك وابن القاسم أصبر لماذا؟ لأنه لما وجب تقديمه على الأخرى بالفعل وجب التقدير بها بعض كبار فقهاء المذهب يرون أن التقدير هنا بالثانية بفضل عنها للأولى ركعة. لماذا؟ يعني لما كان الوقت إذا ضاق وجبت عليه الأخيرات اتفاقا وجب التقدير به. يعني هنا ناس يقدرو بالأولى وناس يقدرو بالثانية. فاية الخلاف تظهر في المرأة الحائض المسافرة التي تعرض لثلاث قبل الفجر. على القول الأول هو قول مالك بن القاسم وأصبغ أو على المذهب الأول. تعد المرأة هنا مدركة للركعة الأخيرة أو للصلاة الأخيرة، وعلى الثاني تدركهما يعني كلا الصلاتين بفضل ركعة عن العشاء المقصورة، ولأربعة أدركهما اتفاقا، ولاثنتين تدرك الثانية اتفاقا، كذلك يظهر الحال في القادمة التي تهرت لأربع ركعات قبل الفجر، فعلى الأول تدركها بفضل ركعة عن المغرب والعشاء، وعلى الثاني تدرك العشاء فقط. وتسقط عنها صلاة المغرب إذا لم يفض الله في التقدير شيء، وبخمس يعني بخمس ركعات أدركتها، ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا، يعني إذا أدركت خمس ركعات أصبحتنا مدركين للصلاةين، إذا أدركت ثلاث سقطت الأولى وهي المغرب فقط. ثم يتكلم بعد ذلك عن مسألة تأخير الصلاة عن وقتها الضروري. الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها الضروري يعد آثما إلا إذا كان لديه عذر من الأعذار الشرعية والأعذار اللي سيرت ذكرها لاحقا واللي ذكر الإميم هنا اتبع فيه بعض المالكية بعض المالكية يرون أن مؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري غير آثم ولكنه فعل مكروها وفاته أجر كثير إن لم يكن معذورا يعني هنا بعض الناس يؤثمونه باعتبار الأجر الذي فاته والبعض الآخر لا يوقعون عليه إثما باعتباره أخر الصلاة بوجه شرعي هو إن هذا الوقت جزء يختص بالصلاة الناظم رحمة الله عليه يقول وليس من إثم على المعذور إن أخر الصلاة للضروري وفي الذي لغير عذر أخر عليه بينة الخلاف عليه بينة الخلاف قد جرى فمالك يراه غير آثم ومثله سحنون وابن القاسم وكلهم للكره تصريح واختار هذا القول في التوضيح يعني الإمام خليل اختار هذا القول في التوضيح وما هي الأعذار التي ترفع عن صاحبها الإثم إذا أخر الصلاة إلى الوقت الضروري العذر الأول عذر الكفر معنى لو الإنسان أسلم في آخر الوقت هنا لا نكلفه أو لا نوقع عليه إثما لتأخير الصلاة في آخر الوقت لماذا؟ لأنه حينما أدرك أول الصلاة لم يكن مكلفا بها والحق أنه قد يكون المرء في هذه الحالة آثما لماذا؟ لأنه بمجرد الإسلام ينبغي عليه أن يبادر إلى أداء شعائر الدين لكن ألا يمكن رفع هذا الإثم بسبب العزر بسبب الإسلام بمعنى أن نقول له ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأن يعودوا فقد مضت سنة الأولين باعتبار أن الإنسان بمجرد دخوله الإسلام لا يفتن أشياء فهو يريد أن يعرف مما يتكون الإسلام وما أجزاؤه وما الفرد وما النفل وما نحو ذلك هنا على الأقل نعرف بأن في صلاة لكن هل يتأتى لنا أن نشرح له الوقت الاختياري والوقت الضروري ووقت الفضيلة ننتظر به حتى ينقضي الوقت ويشرح في صلاة جديدة أن هذه التفاصيل قد لا يستشعرها ولا يدركها فهي لا يدركها الكثير من المسلمين فكيف بحديث عهد بالإسلام المصنف هنا لما ذكر عزر الكفر بالغ على مسألة الردة يعني ليست المسألة مسألة الكفر الأصلية في حسب ولكن حتى ولو كان الكفر كفرا طارئا معنى إن الكافر معذور في تأخير الصلاة عن وقتها حتى وإن كان السبب كفر وردة، فلو الكافر الأصلي أسلم أو المرتد أسلم في الوقت الضروري صلى تلك الصلاة في فلا يأثم بغض النظر عن مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة وعدم خطبهم، لأن هنا احنا سنأخذ بحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله. العذر الثاني عذر الصبة وهو الصبي الذي دون البلوغ هذا الصبي ظهرت عليه علامات البلوغ في آخر الوقت ضروري ولم في أولها. صبي نام بعد صلاة الظهر لم يكن صلى الظهر فاستيقظ قبيل العصر بقليل فوجد نفسه قد احتلام هذا الاحتلام امارة واضحة من امارات البلوغ وبالتالي هل يكلف الصبي هنا باداء صلاة الظهر في هذا الجزء الضئيل من الضروري لا يكلف بذلك ولا يأثم بذلك لان عذر الصبي هنا ما زالت آثاره قائمة وعليه فالإثم منتفن عنه وأيضا فإن تكليفه في المرحلة السابقة لم يكن واجبا يعني حينما بدأ وقت الصلاة الاختياري هو لم تكن عليه الصلاة واجبة ودخوله في الوقت الضروري باحتلام ونحوه لا يكون سببا في إثمه بتأخير صلاة الظهر أو نحوها من الصلوات التي دخل وقت الصلاة الأخرى عليها العذر الثالث عذر الإغماء والإغماء معروف له أثره وله دوره في الأحكام الشرعية فلو أن الشخص أغمي عليه في أول الوقت يعني أول وقت الاختياري ولم يرفع عنه الإغماء إلا لما وصل إلى وقت الضرورة أو كذلك المجنون الذي لا يستفيق صاحبه من جنونه إلا في آخر الوقت الضروري هذا التأخير الناتج عن هذا العذر لا يستوجب إثماً ولا يكلف المجنون أو المغمى عليه بالصلاة في ذلك الوقت يعني لا يكلف بالصلاة السابقة لكن يكلف بالصلاة التي حان وقتها. عذر الآخر هو عذر النوم والنبي صلى الله عليه وسلم في عذر النوم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو متى ذكرها فالإنسان لو نام عن الصلاة وفاتته الصلاة هو إذا نعذور بالتأخير إلا إذا كان نام بعد دخول الوقت ولم يوصي أحدا بإيقاظه أو يعلم هو من حال نفسه إنه سيستيقظ أو لا يستيقظ أما لو نام بعد الوقت هنا ينظر إلى عادة الإنسان إن كانت عادته التنبه أو أوصى من ينبهه ولم يجد من ينبهه فهينئذ الإثم منتفن لأن النائم رفع القلم عنه من أص الحديث رفع القلم عن ثلاث. الناضم رحمه الله يقول في لمحه بسيطة نومك قبل الوقت لا تأثم بي وجدت من قذك أم لم تجر يعني الناضم هنا بيوسع المسألة شوية إن حتى الإنسان لا نم قبل الوقت فلا إثم به سواء وجدت شخصا يقذك للصلاة أو لم تجر العذر الذي بعد ذلك عذر الغفلة الإنسان إذا غفل عن الصلاة لا يعد آثما إذا أخرها إلى وقتها الضروري يعني دخل في مسألة سهو أو نسيان أو نحو ذلك لأن الغفلة كانت متعمدة فالإثم قائم وموجود ولكن إذا كان الإنسان ذهل كما لو أصيب في حادث أو كلف بشيء معين خارج عن الطاقة أو مشقته شديدة فذهل عن الصلاة أو غفل عن الصلاة هنا نقول له حديث رسول, حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقره عليه وهذا هذه الغفلة داخلة في النسيان هنا من الأعذار أيضا والذي يشبه تماما عذر البلوغ عذر الحير لم يرتفع الحيض عن المرأة إلا قبل الغروب مثلا بالقدر الذي تقتصف فيه رصاله هذه لا يقال لا إنها آثمة لتأخير الصلاة لماذا يعني الخطاب لم يتجه لها إلا في الوقت الضروري كذلك النفاس والمسألة مش متوقفة على صلاة المغرب فقط بل هي تتعلق ببقية الصلاوات التي دخل فيها الوقت الضروري، الوقت الاختياري للصلاة التالية على الوقت الضروري للصلاة السابقة هنا التكليف وعدم التكليف متعلق بالصلاة السابقة هي لا تكلف بها ولا تأثم بذلك التأخير العذر السابع عذر السكر بحلال المعروف أن الإنسان قد يسكر بشيء حلال أو يسكر بشيء حرام السكر بشيء حلال له أحكامه والسكر بشيء حرام أيضا له أحكامه فلو أن الإنسان شرب شيئا من المباحات فنتج عنه سكر أو شرب شيئا ظن أنه لا يسكر فأذكر هذا الرجل يعد معذورا بتأخير الصلاة لكن السكران اللي أدخل السكر على نفسه باختياره هو آثم بسكره وآثم بتأخير الصلاة لوقتها الضروري على القول بإن التأخير إلى الضروري إث وعليه ينظر إذا سكر المرء بحرام وأفاق من السكر في الوقت الضروري وصلى فيه فإنه يأثم بالتأخير سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده ويأثم أيضا بإيقاع الصلاة في الوقت الضروري يعني هنا الإثم مزدوج إثم على السكر الذي أدخلها على نفسه باختياره سكر الحرام إثم آخر على إنه أوقع الصلاة في الوقت الضروري هناك مسألة هامة وهي مسألة تقدير وقت الطهارة للإنسان المعذور يعني هنا العلماء بيضعوا وقتا مقدرا لكي يتطهر الإنسان ويدرك الصلاة خاصة أصحاب الأعذار الذين سبق ذكرهم. يقولون أن صاحب العذر من الأعذار السابقة يقدر له الطهر بالماء للحدث الأصغر أو الأكبر إن كان من أهله يعني إن كان من أهل التطهر بالماء وإلا فيقدر له الصعيد إذا كان من أهل التطهر بالتام وعليه فمنزل عذره الذي يسقط الصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع له الوقت بقدر ما يسع ركعة ويحصل الطهارة قبلها يعني من العلماء يشترطون أنه يتحصل على الطهارة ثم بعد ذلك بعد تحصله على الطهارة يدرك ولو ركعة كل هذا في الإنسان غير الكافر اللي هو عذره غير الكافر غير الكفر لماذا؟ لأن عذر الكفر سبق بيان الكلام فيه ولا سيما أن الإنسان الكافر إذا دخل في الإسلام جديد قد يحتاج إلى تعريف بالوضوء وفرائده وسننه ونحو جاله فلو عرف ضاع منه الوقت لتحصيل الوضوء لكن بقية الأعزال الأخرى اللي هم المسلمين هم اللي ينطبق عليهم هذا الحكم هنا هذا المثال يوضح المسألة أكثر هو مأخوذ من مختصر من شرح الإمام الخراشي والشرح الكبير وكتاب سراج السالك المثال يقول منخصه إنه إذا كان يغمى على الإنسان ولم يصلي العصر وانتبه من إغمائه قبل الغروب بوقت يصلي فيه ركعة فإن كان قد بقي له من الوقت ما يستطيع فيه لضوء أو الاغتسال إذا كان جنوب ويصلي فيه تلك الركعة هنا نوجب عليه العصر إن لم يبق له من الوقت إلا من يصلي فيه الركعة فقط ولو زهب يغتسل أو زهب يتوضأ لم يبق له شيء الصلاة هنا في حقه ساقطة لأن وقتها مر عليه وهو ليس من أهل التكليف هذا كله في غير الكافر أما الكافر فلا يقدر له الطهر لأنه بل إن أسلم في وقت لا يسع ركع فقط واجبة عليه الصلاة لأن ترك عذر بالإسلام فيه سعة هنا نتكلم بعد ذلك عن مسألة قضاء أصحاب الأعذار للصلاة المصنف هنا أشار إلى سورتي السورة الأولى اللي عبر عنها المصنف بقوله وينظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة بمعنى أن صاحب العذر أو أصحاب الأعزار المسقطة للصلاة إذا زال عذره وظن إدراك صلاتي الظهر والعصر يعني قدر خمس ركعات قبل الغروب فصلى ركعة بسجدتيها من الظهر ثم غربت عليه الشمس فانه يقضي العصر ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى وتعد له نافلة كذلك لو خرج الوقت بعد صلاته ثلاث ركعات يأتي برابعة وتكون نافلة لماذا؟ لأنه قد تبين أنه إنما يجب عليه الثانية دون الأولى الصورة الثانية هي إذا تطهر ليدرك الركعة فانتقدت الطهارة أو كانت عليه الصلاة فأيته واللي قال عنها المصنف رحمه الله وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم تهورية الماء أو ذكر ما يرتبه فالقضاء. سورة المسألة: الشخص أفاق من إغماه أو المرأة طهرت من الحيض وبقي لهما من الوقت ما يتتطهر فيه. وتدرك راقعه من العصر. مثلا فتطهرت المرأة أو تطهر المرء الذي أفاق من إغماه وقبل إحرامه للصلاة هاجمه الحدث يعني المرأة هاجم الحيض، أو قبل إغماه قبل إقامته للصلاة راجعه الإغماء. مرة أخرى واضطر هنا المرأة إلى الوضوء أو اضطرت المرأة إلى الاغتسال أو اضطرت إلى الوضوء مرة أخرى أو كان هنا حدث حدث أصغر أو تبين لها أن الماء اللي اغتسرت به غير صالحة للتطهير أو بعد دخولها في الصلاة صلاة العصر ذكرت أن عليها فائتة سابقة ومن المعلوم أن ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة واجب فقطعت الصلاة فهذه الأعضاء كلها غير مانعة من القضاء فيلزمها القضاء في كل حالة من هذه الحالات الإمام الفرشي يقول من زال عذره وظن إدراك الصلاتين أو إحداهما وتطهر فأخذته غلبة أو نسيانا أو عمدا قبل فعل ما ظنه أو تبين له عدم طهورية الماء بأن تبين كونه مضافا أو نجسا أو نحو فظن فيها اتساع الوقت للصلاة بتهارة ثانية سواء كانت مائية أو ترابية فلم يتم له ظنه فخرج الوقت فالقضاء هنا واجب عليه مسألة أخرى وهي مسألة إسقاط بعض الأعذار لما أدركه المرء من الصلاة إذن المصنف قال فيها وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدركة بمعنى إن العذر المسقط لو طرأ في الوقت المدرك لمنزال زال عذره أسقطه كما تدرك مثلا الحائط الظهرين والعشائين بطورها لخمس والثانية فقط لطورها دون زال كذلك يسقطان العذر إذا حصل الحائض لخمس أي لخمس رقعات قبل الغروب أو تسقط الثانية فقط وتتخلف الأولى عليها إن حاضت دون ذلك ولكن المرأة إذا أخرت الصلاة عمدا كما يقصر الصلاة المسافر ولو أخرها عمداً ونحوه عرفه عن ابن مشير وكذلك الحيض والإغماء والجنون فهنا يقع عليه إثم وأخيراً يشير المصنف إلى مسألة تكليف الصبي بالصلاة أو عدم تكليفه فيقول رحمه الله وأمر صبي بها لسبع وضرب عليها لعشر هذا يدل عليه أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده رضوان الله عليهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفي رواية علموا أومروا أولادكم الصلاة بسبق واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضال المعروف أن الصبي غير مكلف بالصلاة ولكن ينبغي عليه أن يتعود على ذلك وذلك من خلال تعويد أبويه له بأخذه للمسجد أو الإشارة إليه للصلاة أو تعليمه بقول أو بفعل أو نحو ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع لنا هذا السن سن السبع وسن العشر توقف عنده بعض العلماء ومنهم مصنفنا رحمه الله وبعض الشراء أن هل المراد هنا؟ أن يكون الصبي قد ختم السبع سنين فعلا أم يكفي دخوله في السابعة ثم يبقى على أمر بها حتى يصل إلى عشر بمعنى أن المسألة هل هي بداية السابعة ولا أثناء السابعة ولا إنقضاء السابعة أيا كان التفصيل فإنه ينبغي على وئي الأمر ولي أمر الصبي لو لاحظ منه أن الصبي لا يأتمن بأمر الصلاة فليضربه على الصلاة ضربا واير مبرح لا يكسر له عضما ولا يشق جلدا ولا يشين جرحا من الجروح ونحوه. وكذلك مسألة الأمر بالضرب هل هي في الدخول في العشرة ولا بانتهاء العشرة. ثم تكلم المصنف بعد ذلك حول مسألة أوقات النهي عن التطوع المعروف. إن هناك من المواقيت ما ينهى فيها عن صلاة النافلة وهي تختلف في من مذهب الآخر وبعض العلماء يرون أن النهي هنا للتحريم وبعضهم يرون أن النهي للكراهة أو حسب نوعية الوقت المصنف رحمه الله يشير إلى ذلك بقوله ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكرها بعد فجر وفرد عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرد لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت النائم أوقات التطوع فيها أوقات ممنوعة وفيها أوقات مكروه الأوقات الممنوعة أبرزهم عند المصنف ثلاث أوقات وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس ووقت خطبة الجمع والدليل على وقت طلوع الغروب حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب والعلماء يقولون أن من حكمة النهي عن التطوع في تلك الأوقات أن الصلاة هنا تطلع بين قرني شيطان وفي حديث في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بأمته أن تتشبه بعباد الشمس أو عباد القمر ولهذا كان النهي عن التطوّع في تلك الأوقات حتى لا تكون هناك شبهة أو شائبة في صلاة الإنسان. والمعروف أيضاً أن الإسلام ينقي عقيدة أن الإسلام ينقع عقيدة المرء في العبادة بمعنى أن هناك في الصلاوات أشياء الإسلام حريص عليها أن الإنسان لا يرتكبها مثل الصلاة أمام العمود، الصلاة أمام نار، لأن الصلاة أمام العمود قد يكون فيها شبهة النصب. والصلاة أمام نار قد يكون فيها شوبة عبادة النار ونحو ذلك إلا إذا اضطر الإنسان لذلك لكون العمود واقف في الصف أو لكون الرجل مكانه جاء أمام العمود أو لكونه اضطر إلى أن ينير بنار أو ضوء ليصلي في نفس المكان أو الغرفة الظناء لكن في حالة العموم المرء ينبغي عليه أن يتحرز عن مثل هذه الأشياء حتى يرقي عبادته مسألة التنفل عن وقت عند وقت الخطبة هي من المسائل المصنف أخذ فيها بشدة ورأى أن هذا الوقت من ألقات التحريم. استدلال المصنف ومن تبعهم بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك بخير لكم إن كنتم تعلمون والحديث في الآية واضحة الدلالة على وجوب الاستماع وعدم الاشتغال بما يونه ويعد النافلة أو تعد النافلة مما يلهي الإنسان عن الخطبة أو عن سماع الخطبة وعند المصنف يرى ذلك فإننا نقول له ولمن تبعه ويرحمه الله جميعا إن هناك حديث صحيح مروي عن سيدنا جابر رواء الشيخان رضي الله تعالى عن سيدنا جابر وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين وهناك أحاديث كثيرة واردة في هذا الشأن هنا حديث سيدنا سليك رحمه الله رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي ركعتين ولكن في محامل كثيرة للأحاديث وتوجيهات واسعة أفاض وأجاد فيها الأئمة في شروح السنة وحملوا حديث سليك على حالة وحديث النهي على حالة أخرى وحديث الإباحة على حاله فارثة ولهم كلام طيب في ذلك شئت فراجعه في كتب شروح السنة كشرح الإمام ابن حجر وشرح الإمام النووي على صحيح البخاري. أما عن أوقات التطوع وإحنا مبين المكروه، وعنا سبق لنا التفرقة ما بين المكروه وما بين المحرم، فالمصنف يرى أن التطوع بعد الفجر مكروه. وتمتد الكراهية إلى وقت طلوع الشمس أو حتى ارتفاعها قيد قيدرون نفس الوضع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أو حتى يحين وقت صلاة المغرب لمن سيصلي سنة قبلية والسنة القبلية قبل المغرب هي سنة تقريرية ثبت في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليها من يصلي وأقر عليها من تركها الدليل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى وهناك رواية أخرى للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم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 فيها نقاشات للعلماء من حيث شبوت الحديث أو عدم شبوته ويستدل به أو لا يستدل كذلك بعض العلماء لهم محامل في الحديث على حمل ذلك على الخصوصية اللي أثبتوا الجواز استدلوا بالحديث والآخرون ردوا عليهم بمسألة الخصوصية والكلام مبسوط في ذلك عند الحديث أو عند شرحه من الحديث المصنف استصنع من ذلك ركعتين الفجر والورد الورد إذا لم عن مصاحبه فيؤديه وكذلك ركعتي الفجر يبقى لا تجوز الصلاة لشخص بعد طروع الفجر إلا من فاتته ركعتي الفجر قبلها فيصلي بعدها أو من فاته الورد فيؤديه جاء في المدونة قال مالك في الرجل يفوت حزبه أو يتركه حتى ينفجر الصبح فليصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح قال مالك ما هو عندي من عمل الناس فإما أن تغلبه يمناه فيفوت حزبه وركوعه الذي كان يصلي به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلي في تلك الساعة أما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعة المسألة مش متوقفة على هذا الاستثناء لا بل استثنى أيضا المصنف فيها صلاة الجنازة وسجود التلاوة حيث يجوز أو يجوز أن يصلي, يصلى على الجنازة قبل الإسفار وقبل الإسفرار وكذلك سجد التلاوة على القول بإذن سجد التلاوة صلاة لأن في علماء يعتبروها ليست من الصلاة وأيا كان الأمر فإن المصنف رحمه الله يرى أن الإنسان إذا قطع أن الإنسان إذا عقد صلاة في وقت النهي قطعها بمعنى لو افترضنا ان شخص احرم وكان الوقت وقت احرام وكان الوقت وقت نهي وقت الاحرام وقت نهي في هذه الحالة لو نبه فانتبه عليه القطع بغض النظر عن النهي هنا نهي كراهه او نهي تحريم يقطع النفل هنا وجوبا اذا كان وقت تحريم ويقطعه ندبا اذا كان وقت تكره لان الله سبحانه وتعالى لا يتقرب اليه الا بما شرعه ثم بعد ذلك يشير المصنف رحمه الله إلى مسألة مواضع الصلاة الجائزة والمكروه بعدما أشار إلى مواضع أو مواقيت النهي، أشار إلى مواضع الصلاة الجائزة والمكروه يقول رحمه الله وَشَازَتْ بِمَرْبِذِ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِمُشْرِكٍ وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجِسِ وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق وكرهت بكنيسة ولم تعد وبما أعطني إبل ولو أمن وفي الإعادة قولا إحنا سبق لنا في يوم الطهارة إنه ينبغي على الإنسان أن يكون طاهر الثياب طاهر البدن طاهر الموضع يعني الصلاة لا يجوز للمرء يقعها إلا إذا توفرت فيه الطهارة بأقسامها الثلاثة طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المغضوى وبالتالي وجدت من البقاء ما ينهى عن الصلاة فيها ووجدت من البقاء ما تكره الصلاة فيها ووردت من البقاء ما تجوز الصلاة فيها الأصل العام في المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة فليصلي فإن معه الماء ومعه الطهور فإن معه المكان والطهور المؤلاء التي تجوز فيها الصلاة المصنف ذكر منها مرابد الإبل ومرابد الغنم وبالمقابر حتى لو كانت المقابر هنا مقابر للمشركين مع أنه في كلام كبير جدا في الصلاة في المقبرة أو على المقبرة أو إلى المقبرة هذا أمر واسع الخلاف فيه في الفقه الإسلامي. المصنف يرى أن الصلاة تجوز فيها، وكذلك بالمذبلة أي المكان الذي يوضع فيه الزبل أو تلتوضع فيه القمامة، وكذلك المحجَّن هي وسط الطريق، وكذلك المجزرة مكان الجزر مكان ذب الذبائح كالمسلخ ونحو ذلك. إلا أن قيد التلات الأخيرة بأمن النجاسة بأمن. النجاسة يعني إذا أمنت النجاسة في الثلاثة فتجوز الصلاة فيها يعني لو كان مكان الذبح معد في مكان للصلاة أو منطقة القمامة معد فيها مكان للقائمين على ذلك للصلاة فلا بأس حين أزل الأدلة على مسألة الصلاة في مرابط الغنم حديث وارد عن سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم ثم سمعته بعده يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى النسجد روي الحديث بيقول ثم سمعت بعد ذلك يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى النسجد يعني كان في علا لكن على الوضع الأول في الحديث تجوز مطلقة حديث آخر عن سيدنا جابر ابن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابه الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا تقييد المصنف في مسألة أمن النجاسة في المزبلة والمحجة والمكزرة أحيانا قد يفهم منه أن الإنسان إذا صلى في هذه الأماكن بطلت صلاته ووجبت عليه الإعانة المصنف رحمه الله ينبه إلى ذلك فيقول وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق بمعنى إن هذه المذكورات إن لم تكن مأمونة النجاسة فعلى كل حال الإنسان لا يصلي فيها إن حيش كانت النجاسة يقينية يبقى لا تجب الصلاة أو لا تجوز الصلاة لكن إذا أمن النجاسة تجوز في كلا الحالتين يعني حالة أنه أمن النجاسة او لم يأمن النجاسة اذا صلى الانسان لا اعادة عليه في احسن الاقوال في المسأل لكن اذا صلى يقينا في مكان نجس تجب الاعادة يعني هنا المسألة مرتبطة بالظن او اليقين ايب اون الصلاة لا تعاد اذا صليت في هذه الاماكن الا اذا صليت في مكان نجس يقينا ثم بعد ذلك نشير للمواضع المكروهة المصنف يرى كراهة الصلاة في الكنيسة أو البيعة والكنيسة خاصة بنصرة والبيعة خاصة باليود وكذلك بقية المعابد من معابد غير المسلمين لكن لو الإنسان صلى فيها فلا إعابة العلا أنا في الكراهة أن الكفار يقدمونها وأقدمهم نجسا فقد تتنجس، فلذلك وقعت الكراهة بغد النظر عن مسألة النجاسة هنا حسية أو معنوية استنادا لقول الله تعالى إنما المشركون نجس والآية فهى كلام كثير للعلماء إن هل النجاسة حسية أو معنوية يبقى هنا الأصل في الصلاة في الكنيسة أو البيع الكراها لكن إذا لم نتحقق فيها النجاسة فالمصل هنا لو صلى لا بأس ولا إعادة عليه هذا كله في الحكم العادي لكن في حكم الاضطرار او المرء اضطر ان ينزل الى كنيسة او لبيعة خوفا من برد او حر شديد او خوفا من لص او سارع ونحو ذلك فان اضطر الى ذلك المرء اضطر الى المرء الى ذلك فصلى فلا كراهه ولا اعاده ناقل الابل تكره فيها الصلاة حتى لو اميت النجاسة زي سيدنا حديث جابر المتقدم في النهي صل في مبارك الابل قال لا ورد في الإبل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كالشياطين أو تشبه الشياطين وهناك توجيهات واسعة للعلماء في مسألة تشبيه الإبل بالشياطين أو تسميتها بالشياطين كل ما تقدم ذكره المصنف يشير إلى مسألة الإعادة فيه فأشر إلى الإعادة في الحالات الأولى وأشر إلى الإعادة في معاطن الإبل اللي صلى في معاطن الإبل يعيد أو لا يعيد ذكر قوله قول أنه يعيد مطلقا وقول يعيد الناس في الوقت ولعامد أو الجاهل بالحكم يعيد أبدا استحبابا هنا نتوقف عند هذه المواضع التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه حيث فرق ما بين موضع وموضع فأدخل هذا في الجائزات وأدخل هذا في المقرآن ونحن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام الترمزي وغيره عن سيدنا عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام المصنف هنا على أي أساس فرق الحقيقة أنه يحمل التفرقى على ما ورد في الأحاديث الصحيحة بالجواز وبالنهي في بعضها أيضا هذا الحديث الذي معنا ضعفه غير واحد من علماء السنة قالوا أن هذا الحديث فيه ضعف وبالتالي لا يثبت أمام الأحاديث التي فيها قول هنا يا الطلاب نأتي إلى مسألة تارك الصلاة المصنف تكلم عنها هنا بعد فراغه من الموقيت ومواضع الناهي ونحوه ترك الصلاة مرتكب إثم كبير من الآثام لا تبرأ منه الذمة أمام الله عز وجل إلا بصلاة أو بأدائه وإثابته وإنابته وعودته إلى ربي سبحانه وتعالى وترك الصلاة من المسائل الهامة جدا في الدين والخلاف فيها واسع على أشد العلماء. في مسألة تكثير أو عدم تكثير ويقتل أو لا يقتل هناك مسائل واسعة جدا اختلف فيها العلماء في ترك الصلاة المصنف أشر إلى المسألة في أقل من سطرين فقال ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجتيها من الضروري وقتل بالسيف السيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس خبره لا فائتة على الأصحى والجاحد كافر الإنسان إذا ترك فردة من الصفوات الخمسة جزلا لا ينبغي أن يقرر على هذا الترف بل يأمر بالفعل والوقت مازال متسع ويكرر الأمر ويهدد ويضرب ثم يضرب فإن لم يمتثل يؤخر لبقاء زمن ركع بسجدتيه من الوقت الضروري ونعتبر له الركع بلا فتحة ولا طمأنين ولا اعتذال إن قام للصلاة فلا قتل وإلا قتل بالسيف في الحال بضرب عنقي حدا لا كفرا عند الإمام مالك خلافا لابن حبيب النصوص في مسألة ترك الصلاة هذا ملخص المسألة في المذهب النصوص في ترك الصلاة كثيرة جدا للعلماء كثيرة جدا وللعلماء فيها تفسيرات وتوجيهات هنا هناك نصوص يستقى منها الحكم بالكفر ترك الصلاة وبالتالي يفقت هناك نصوص أخرى لا يستقى منها الحكم بالكفر وبالتالي فلا فلقر نأخذ بعض هذه النصوص فنقول إن الله سبحانه وتعالى حينما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سريرهم إن الله غفور رحيم الآية خمسة سور التوبة الدلالة في الآية إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بقتل هؤلاء الناس حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتى الزكاة وهذه الآية أصل في الاستدلال لمن قال بما الكفر والقتل حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عظيم هو أصل من الأصول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 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مناها قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق حديث آخر حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف إلى حديث السابقة يأخذ منها الحكم الكفر تارك الصلاة والمجوب قتله وهناك نصوص كثيرة إذن هذه النصوص هناك حديث أخرى استقى منها بعض العلماء عدم الحكم الكفر منها الحديث المروي عن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن, أن الوتر واجب، فقال عبادة المصامد كذب كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن رؤهن وصلاتهن لوقت وصلهن لوقتهن وأتم رقوعهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عهد على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لاستجد المأخوذ من الجزئية الأخيرة من الحديث جزئية إن شاء غفر له وإن شاء عذبه الحديث رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما وهو حديث صحيح صححه غير واحد من العلماء والدلالة منه من الجزئية الأخيرة أن مسألة ترك العذاب أو المغفرة إرادة الله سبحانه وتعالى ما فيش في الحديث قطع بالكفر هنا حديث آخر حديث سيدنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوته مستجابا فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا الحديث هنا واضح إن من مات لا يشرك بالله شيئا تناله, نعو... تناله شفاعة رسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يحكم على تارك الصراط بالكفر حديث آخر عن سيدنا عبادة بن الصامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخلوا الله الجنة على ما كان من العباب الحديث لم يرد فيه ذكر للصلاة هو حديث صحيح متفق عليه بناء على النصوص السابقة التي ذكرنا طرفا قليلا منها أبناءنا الطلاب اختلف حمل العلماء للأحاديث الأولى والثانية وعليه وقع الخلاف في المسأل لكن على جهة الإجمال الإمام ابن القيم رحمه الله ينقل عن الأمة أو عن علماء الأمة وجود لفوق الاسم أو لفوق الاسم متأرك الصلاة. قال رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخته وخزيه في الدنيا والآخرة يبقى مسألة الإث لا خلاف عليها بين العلماء مسألة الكفر وعدم الكفر عليها خلاف. والمصنف رحمه الله لم يتوسع في الكلام عن حكم تارك الصلاة ولكن أشار إلى حوالي 3 أربع أحكام منها أن الإنسان اللي سبق الكلام عنه ترك الصلاة يدفن قبره لا يطمس لا يترك مسلم كغيره من قبور المسلمين الإنسان ترك الصلاة اللي هو كل في ورفض أن يصليها حتى خرج الوقت يصلي عليها رجل غير فاضل يعني ما يصليش عليه الإمام ولا أحد من الصالحين ولا أحد من العلماء يعني يصلي عليه أي شخص كذلك لا يقطع لا يطرى لا يقطع على ترك الفائدة الفائدة ان امتنع من فعلها لا يقطع عليها لانه لم يكن مطالب بها في ساعة وقتها بل طُلب بها بعد خروج الوقت وذلك على الاصح من المذهب فالصلاه فاتت ولا يقتل الشخص بسبب تركه لقضائها اخيرا يقول المصنف النجاح للصلاة كافر قال رحمه الله والجاحد كافر معنى كلامه ان منكر وجوب الصلاة كافر مرتد عن دين للإسلام يستتبتلت أيام تمت ولم يتب يقتل بالسيف كفرا المصنف يرى ذلك ويكون ماله في للمسلمين ككل شخص جحد معلوما من الدين بالضرورة وبالتالي هنا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لماذا لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ولذلك أبناء الطلاب كانت الصلاة لها أهميتها الكبيرة في الإسلام وكان الحفاظ عليها من من أسس هذا الدين وسببا ومن أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وكان ترك الصلاة يوقع المرأة في إشكالية كبيرة وفي حرج امام الله عز وجل في الدنيا والاخرة بترك لها كسلا او جحودا او تهاونا او نحو ذلك وهذا ما اشار عليه المصنف في هذه الكلمات القلائل وبذلك ابناءنا الطلاب نكون قد انتهينا بعون الله وتوفيقه من هذا الدرس وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته